يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمَنْتُمْ لَا تُبَصِرُونَ إِسْلَوْهَا فَاصْبِرُونَ أو لا تصبروا سواء عليكم ان ما ما كنتم تعملون ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما Tahm Rabbhum, wawqa hum Rabbhum, azab al-jahim. Kulo, shrabu hani, am bima kun tum ta'amlu. Mutekin, ala surr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 Falyatub hadith mithlihi, in kanu sadiqin. Am khalqu min غير شيء, inamhum al khalqu. Am khalq al sanaat wal ardbal la yuqinun. Am